والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هاد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه في البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا سلام عليكم احبتي ورحمة الله وبركاته ما زلنا ما إن شاء الله في دراسة حروف الاستفان اتمام دراسة حروف الاستفان درسنا في الأسبوع الماضي كم حرف من الحروف يا بنات خدنا الهمزة درسنا الهمزة ولو ان احنا انتهينا من حروف الاستعلاء لكن مثلا بعض البنات اللي جت جت سمعني النهارده جت مثلا تقرا عليا ايه ايه من ايات ربي اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى ايه مثلهم كما كمثل كما الذي استوى قادنا يا رب لما نقرا الايه فين حروف الاستعلاء فيها لما لما اقرا مثلهم كمثلي اتم الحركات واتم المخارج وانا بقرأ كما كمسلهم كمثلي الذي كمثلي ما تقوليش كمثري لل لل سوري كمثلي, كمثلي الذي استوى مخرج القاف واعملي الاستعلاء اللي احنا درسناه في الاسابيع الماضيه ما ينفعش ان احنا كل ما ندرس شيء يبقى ما نتمش ما نتمش فهمه ونيجي ناخد شيء ثاني او ناخد درس ثاني يبقى ما طبقناش الدرس الاولاني يعني المفروض أن أنت ستستوق على نارا، إزاي تقولي استوق على وقال ك PRESium إزاي تقولي استوق على وقال how far اين القاف إزاي تقرأه استوق على نارا؟ استوق على النار لحظة تانية استوق على نارا مرة ثانية استوق على النار الألقاف إزاي أعمل فيها الاستعلاء لأن حرف الاستعلاء هي لابد أن أظهر فيها الاستعلاء طيب بقيت الآية لابدول إيه فلما ايه؟ فلما فلما الغنه بينها اضاءت ادا مش قوليش اضاء ض ض الض احنا عرفنا مخرجها وعرفنا انها من حروف الاستعلاء فما ينفعش اقرا الضاءت الضاد هكذا ض ض ض ض ض يبقى ازاي اقرا كلمه اضاءت ازاي اقرا اضاءت ازاي اقراها ها طيب بعد كم انقرأ الابط لأي بنات وتركهم فيه وانا بقرأ لا يوبصيرون ازاي إن اقرأها انقرأها يبصرون يبقى انا ولا حرف استعلاء عملت استعلاء ولا طبقت الدرس السابق أو قبل السابق لان الصelling عليك من حروف الاستعلاء والقاف من حروف الاستعلاء يبقى المفروض ان انا وضرب من حروف الاستعلاء يبقى لابد اني اطبق الاستعلاء في حروف الاستعلاء و وانا بقرا فلما اضاعت ما حولهم ها ذهب اقرا الله نوريه و را را في ما خالص اقرا حرف الضاد المستعله واقول فيه ظلمات الظلمات ظلمات, ظلمات. يبقى انت بالنسبه لك كل الحروف خطا عندك ما ما في حرف مستعله جبتي صح يبقى قراءتك غير صحيحه ازاي تقرا ابوان المستعله زيء تقرأ الصاد المستعلق وكذلك الضاد المستعلق وكذلك القاف المستعلج المستعلق إزاي نقرأ الآية دي بتطبيق الاستعلاء في حروف هذه الآية من أول مثلهم مثلهم ماذا إلا إلا قاد فيها است... حرف مستعلة مكسور صحيح يبصي لكن ببان فيه أثر الكسر ضعيف لأنه حرف فيه صفة أخرى من صفات القوة اللي هي الضاح فانفعش أو يبصيرون يبصي يصي يسير آية شايفين يا بنات آية فيها كم حرف من حرف الاستعلاء ولا حرف استعلاء طلبنا إذا احنا كده بنعرف نقرأ صح اللهم ارزقني واياكم مقرأ تلاوة احنا وقفنا في الاسبوع الماضي ذكرنا في الأسبوع الماضي المفروض ان احنا كنت طبقنا حروف الاستعلاء وانت بتقرأي كده ضعي نفسك كده بشورة تحت حروف الاستعلاء عشان تطبقي درس درس عشان قراءتك تبقى صحيحة درس درس وبعدين بعد كده خدنا حروف الايه الاستفال ودرسنا في الاسبوع الماضي في دروس الاستفال خدنا الهمزة وانا الهمزة خلي بالك وانت بتقرأي الهمزة ده حرف رقيق يعني اقصى لسانك مستفل انفعش اقصى لسانك او انت بتقرأي الهمزة من هنا بالجزء ده عامل كده اللسان اه بعد الناس تقول اه هكذا كان متقيق كان متقيق هنا الهمزة افتح المكان ده قولي اه اه اه لكن لو انت قرأتيها اه كان متقيق خطأ همزة مفتوحة ولسانك اقصى ومستفد والاستفار اللسان خلي بالك بقولك حرف الرقيق بس بنقرأه باعتدالي لا بتزيد, بتزيد من شدة رقته فيصبح تصبح الهمزة ممالة وانت بتقرأ الهمزة تقرأيها أعود أ شوفي اللي سنا زلفين استفرت بي جدا أحس أصبح ال أصبحت الهمزة قرأتها غير صحيحة إحنا بقولك انها وسطا لا برسا ولا سوادا اللي هي أعودوا واللي هي أعودوا الاثنين غلط هي إيه هي أ اللي بقرأ بيقيس بيه الأسماء العادية اللي أنا بقولك بيها أمل أحمد اماني أكمل أ وسطا أ أ يعني بعمل إيه بفتح المخرج نفسه طب ولساني ممكن نخطئ في إيه إن لسانك ببعمل كده كان متقية تعملي فعمل كده هكذا خطأ ده خطأ ارخي لسانك تماما وفتح المخرج نفسه اقصر الحل يقرا هكذا ا ا ا ا ا سامح لي أعوذوا. لا باعتدال لا لا لا لا اقرا الهمزه باعتدال اعوذ أيوة مريحه اقرا لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا انا دلوقتي بظبط الهمزه لسه ما جتش لللام عشان كده اللام عندي غير صحيحه يا بنتي لانك بردو اقصى لسانك ده طلع في اللام بقت لا عمل كده لسانك بقى كده عشان كده قلت اعوذ بالله بقت اللام اقصى لسانك كده لو فردتي هاتجي اللام صحيحه بالله من الشيطان الرجيم انتي اقصى لسانك انتي يا بنتي كلنا لو رو... لو ارتفع اقصى لسانك بقت لا قراءتك هاتبها غير صحيحه افتح المخرج لما تيجي تفتح الحرف المفتوح افتح حلقك آه آه, آه. باء تاء ناء دول من الأسبوع الماضي خدت الهمزة المفتوة الخمسة المفتوحة الآ وخدنا الباء باء وخدنا التاء وخدنا ذا ذال وخدنا الثاء وخدنا الجيم جاء جاء بلاش مم. لسانك يبقى جاء لأنك هتتحولي إلى ممالة بتميلي يبقى اسمه جا جاء جاء جاء أحصى لسانك نازل جاء جا. تاب جا. الكتاب. الكتاب ذلك ثابة ثابة إحنا خدنا دي الأحرف اللي خدناها خدنا حروف معايا يا بنات تانية لسه لها لسه الحروف بقى اللي لسا ما كمنهاش بعد كده إيه الحروف بقى اللي نقصة بالترتيب كده هناخد اخر حاجه احنا بنتكلم دلوقتي بالترتيب ها من الحروف الرقيقه امشوا معايا بالحروف الرقيقه يبقى بعد كده ايه <تصفيق> هناخد شوفي هي قالت ايه هناخد مثلا الحاء يا بنات حرف الحاء الحاء ما بتقوليش الحاء الحاء حاء تعرفي عملت ايه دلوقتي زي ما هي عم قالت قرات رفعت رفعت الجزء ده ح طب ليه برفعه غلط خطا هو حا حاتم ح حازم ح حنان ح حنان ولساني كده مسترخي حنان حاجم. حاتم حاجم. حازم, حازم. الحاقه برضو عايزه اسمعها منكم فراده ازاي اقرا الحا رقيقه باعتدال الحا رقيقه تفضلني طيب مين تاني يقرأ لي يلا يا عزه الحا... لا انت عامله لا قلت عليه ده يا عزه حتى لو بصيتها تلقي نسانك فكك السفلي نزل بقى الحا يا بنات لو دخل كده حا بقى اه يبقى انت املت حا الحا احسنتي الاولى الخطأ كانت الحا خطأ خطأ الحاء خطا الحاء دي مش مفخمه عشان بعض الناس اللي ما عندهش فكره بالتنوين بتقول لي ده مش كده مفخمه لا يا بنت المفخمه الحاقه لكن المعتدله الحاء فتحه ح بعدها مد بعدها مد هفتح الحاء لفوق الحاء معنى نفس نفس السطر الحاقا الحاقة <تصفيق> أحسنتم أسمع أسمع حد إن بتميل. والله انا سعيده بيك اللهم لك الحمد كان عندك اماله فوق الكبرى يعني هيك إمالة كبرى إيام بس دلوقتي جميله اللهم بارك لك وزيدك من فضله ما نتكسفش يا بنات نصلح تعرفين نتكسف من امتى ولذلك أي واحده فيكم لو لقيت فرصه انها ممكن تصلح انا نفسي تصلح اكتر هوديها لاي حد وانقلها من الحد لحد وانقلها من حد لحد والهدف يشهد ربي ربي المصلحه العامه عشان كلكم تتعلموا صح فهميني يا بنات الامر ده مهم جدا لازم تعوه تماما عشان احنا اجتمعنا هنا فيك على الله عز وجل اجتمعنا بالقران عشان كده عايزين نخرج من المكان ده اسال ربي إن المكان دي يكون شاهد لنا كميعا إن احنا اجتهدنا فيه في التصويح ولا نبتغي لا نريد منكم جزاء ولا كما قال كلنا كلنا بنعمل الأمر دا لله عز وجل وانت كمان قاعدة تتعلمي لله سبحانه وتعالى فخذوا الأمر يا بناتي لله عز وجل عشان تبقى القلوب جميلة ماشي نرجع مرة ثانية للحاق عشان نقراها صح يعني أنا سعيدة بالأخت دي جدا جدا لأن هي كانت مشكلة عندها إنها تقرأ الإمالة بجيب الاماله دلوقتي اللهم لك الحمد انا عايزه كلكم تقراوا الحرف الرقيق باستيفان لسانكم باعتدال ما فيش فيه اي مبالغه يبقى ازاي اقرا الحاقة مره ثانيه مين يقراها لي صحيحه اتفضلي الحاقة احسنتي ورده وسطا في الحاء انت قرأ لي ايوه لا سيدي ده عشان القاعده دي قاعده اليهود تعرفين عارفين اليهود اليهوديه يا اولاد ولا ايه لا يجوز ها فقعدي كويس فيها صح ولا فيها حاجه خطا مش حاسين يا بنات خطا فيها ايه تفخيم شويه نعم فيها تفخيم شويه مع الرغم انها ايه افلا المخرج هي مش فتحة لحد الحا حا المخرج نفسه مش مفتوح يا بنتي ايوه احسنتي كده تفتح اتفتح زم... الحلق ها يلا تفضلي يا مروه مروه ال برافو وكمان مروه تحسنت جميله ما شاء الله لا إلا الا بالله مين تاني يقرا كان عنده اماله ام احسنتي مين يا بنات كان عنده اماله يقرا, يقرأ؟ يقرأها ها تفضلي لا افتحي افتحي اكثر افتحي اكثر ده ال... ايوه قام احسنت فاطمه لا أنت بتقولي الحا خطا سمعين صوتي يا بنات الحا انا ما فتحتش أنا لم افتح بالشكل ده هي زي ما فاطمه قرات قالت الحا لم تفتح المخرج ما فتحتش حلقها ويا بدقرا الحا افتحي ركزي على فتح حلقك ايوه اريد ان اقولك يا بناتي يا بين الصح والغلط همسه بسيطة جدا جدا تمييز بسيط بس عايز أذن تميز الصح يلا يا منى تفضلوا احسن كتير يا منى بس انت مش حلمتك ان لما تيجي تفتحي بتدخلي شفايفك في القمر حتى شايفك تبقى كده ايه محدبه كده ح ح ح ارخي شفايفك ارخي قلبك فككك الح الح يلا الح الح أل فيها ايه؟ تفخيم طبعا فيها أل ما دام المد اللي بعد الحق الرقيقة هيبقى مفخم يبقى أي فخم أل حق خطأ أل وسطا أل حق المد اللي بعدها آ وليست آ خطأ شفتي النقطة اللي بقول عليها دي يا بنات ال جدا لكن الح بعدها رحضت همزة آه وليست آه خطأ الحاق طيب ماشي ناخد البنات دول ماشي لا اللي هو مال... طيب بس عشان هي مادة اي بس احنا بنمد هنا في الحق يا بناتي لان البند بعدها اسمه مشده حرف مشدد بيبقى مسقل فبنبقى فيه في, في المكان ده بنمد ستة بنهد على صابعنا كده وبعد كده في القفر فعصوتي عليه عشان اسمها نبر يا معلمات ياللي بتده للبنات الصغيرين برضو فاهموه النقاب دي علشان البنت تخرج تاخد صورة أو صورة أو صورة تقرأ كراءة ايه صحيحة يلا يا بنتي النهار ده جميلة بقيت المد الإيمانة راحت يلا أنت كمان حسنتي بس القف فيها نبر فيها تبيني ها لا كل البنات الصغير محتاجين يتزبطوا في المد كل البنات الصغيرة حابتي محتاجين أيوة لازم تبيني لهم أنه ست حركات وأنه أنا في حاجة اسمها نبر يعني برفع صوتي على كده طيب من تاني يقرأها بقى من الكبار هيا بي... أيوة تفضلي جزاك الله خير يلا يلا حبيبتي الحق احسنتي انت مع مين اشواق طيب يا اشواق بتكسفي استحيه يا اشواق ما شاء الله يلا والله يا اولاد الهدف لازم يكون هدفنا واحد هو ايه هدفنا ايه الاخلاص في التعليم الاخلاص في التعليم ان يكون الهدف مدام الهدف لله والله ما في حاجه هتكون في غرضك الا انك ازاي نزل نتعلم إزاي توصلي الصحة إزاي تجتهدي في الصحة إزاي تجتهدي في تعلم الصحة وعشان كده بقول اللهم ارزقني وإياكم أن يكون العمل خالصا لله عز وجل جزاكم الله خير ها تفضلي أحسنتي برضو أفضل كتير من الأول تفضلي الإيمانة سلوى طيب منادية بارك الله فيك الدكتوره اجلال أزل حا... لا دي الامانه بقى يا دكتوره حا... حسيتي لما دامها ح حا... يبقى كأنك تقولي حازم حازم او حنان ح حا... هي ح حا... آ... اتفضلي از حا... احسنتي ممتاز يا بنات انا عايزه اقول لكم يا شعره حاجه بسيطه جدا انك تعرفي الصح من الغلط بس عايزه اذنك تميز او تقيس الحرف الحرقيق ده باي اسم الاسماء الدرجه اللي بينا اللي بنعرفها يعني ح هاقراها ح ح ولا هاقراها ح ولا هاقراها ح <تصفيق> التالتة صح ليه لان الثالثه دي بقت هي دي اسم لو انا اقول حانان ح حا او اقول حامد اقول حامد ما بقولش حامد او حامد الاثنين دو غلط خطا لكن بقول حامد ح حا ح حا حامد, حامد حامدون حامدون حامدون ايجي تقولي ح أ أ ابدا ابدا القران ما فيهوش تكلف ما نقولش ابدا ما تقريش ح حا حامد, حامد حامد حامدون حامدون طيب الاخوات هنا تفضلي اخت مرزوقه تفضلي مرزوقه أنت اسمك مرزوقه أنت كمان طيب ح طيب اللي جنبك اللي قدامك عشان عايز تقرأ الحاق احسنته عشان انا عايز الاخوات اللي هم كان عندهم امالة كبرى حاضر ايوا الصف ده يعني الصف ده كان امالة بس يا رب يبقى صلح فتح الفتح ان شاء الله اتفضل الحاق جميلة ما شاء الله عليك احسنتي اللي بعدك يلا الحاق احسنتي اللي بعدك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد يا رب العالمين طيب يا بنات. تعالوا كده نقرأ الحاقة كده مع بعضها مع بعضنا إن شاء الله يلا من الحق من الحق من الحق ما الحاقة ما الحاقة طيب ما أدراك طيب وما أنا عايزها في البداية طيب يا بناتي نا تفضلي الحاقة أحسنتي أنت بنت الحاجة نجات جزاك الله خير يا بنتي يبقى إحنا الحاء اللي نقرأها يا بنات ما قرأها إزاي وسطا لا برسا ولا سوادا لأنه هو حرف رقيق ما نبلغش فيه طيب ممكن تقوليها لي وتقولها لي بعدك الحاقة ممتازة أحسنتي هيوا تفضلي الحاقة أحسنتي أحسن جتير جدا جدا بفضل الله عز وجل طيب ناخد حرف تاني يا بنات ناخد حرف تاني طيب تفضل ها. اللي وراك أحسنتي طيب هنرجع بقى ناخد حرف تاني غير الحاء الحاء الرقيقة ناخد يا بنات ناخد الاي ازاي طيب تعالوا ناخد ازاي ازاي اللي هي زي كلمة من يعني ايه ذا لو ذا المفتوحه طيب تعالوا نقرا في القرآن حرف الذال مفتوحا هاتوا لي ايات في القرآن بحرف الذال مفتوحا ازاي اقرا الذال المفتوحه هكذا ذا خلي بالكم يا اير اقرا الذال المفتوحه ذا ولا اقراها ذا ولا اقراها ذا الاثنين الاتجاهين غلط اقراها ذا ذا ما زال لا يزال ايه؟ في الارض زلزل زلزل في زلزال يا بنات فاكرين صوره ايه في الزلزال بنقول ايه اذا زلزلت الارض ايه زلزالها زلزالها زل شايف فكي شايف فكي شايف فكي ولساني لما اقراها ز بقول ز الزاي المفتوحة هكذا كده زل زالها زالها يبقى وليست زالها زي أو زا اتنين خطأ واردو اقرأها لي حبيبتي اه نعم الحمد لله احنا نزبط دلوقتي ازاي لسه لسه ما نزبطناش الهاء عشان كده لا مش مظبوطه يا قلبي وانا بقرا هنقول ايه تاني في ازاي المفتوحه يا بناتي ها انزلناها واقيموا انزلناها انزلناها زا. طيب ماشي انا اقول زي مفتوحه سورة انزل فلما دي عشان زا مفتوحة وبعدها مد فلما إيه زاغوا زاغ الله ازاي اقرأ كلمة في القرآن فلما زاغوا ازاي اقرأها مرة ثانية اولوها لي مرة ثانية فَلَمَّا زَاغُوا أَلاَ مَا هَدَى اللهُ قُلُوبَهُمْ اي دو مره ثانيه فَلَمَّا زَاغُوا فلم أَلاَ مَا اللهُ قُلُوبَهُمْ هناخدها منفردة بقى لمياء تقوليها لي فلما زاغوا فلما زاغوا ممتازة أحسنتي ممتازه احسنتي عبد مروه عبد الرحمن عم بصي يا مروه انت اصلا ما فتحتي الفاء قلتي فا فلام فلا لا, لا الفاء ولا اللام يا بنات بقول لكم الحرف المفتوح احنا لسه نتكلم عن الفاء الرقيق ما خدناهاش الحرف المفتوح افتحي يا بنتي افتحيه ما تقوليش فالم فلا فا فلا فا هو فلا فلا ففتح فا فتحة لا فتحة لا فا لا بعيد المينة اللي هو اللي عليها غنى شدة ازاي تقرأ يا بنت الفتحة اللي انت أفلى دايما أيوة نعم طيب جميل هند اطفال فين هند فلم ماذاء وازاغ الله قلوبهم طيب ليه انت يا بنتي فلم في من مناخيرك انت نخنخنا فلم مش فا فا, فا, فا. فا فلم فا فلما فلم ماذاء في مناخيرك وهات ولد لو المد صوته انخفض وانت قافله مناخيرك اعرفي ان انت بتطلعي مدك من من انفك أزاء أزاء طيب هاتوا لي أي ايوه يا منى فلم هاتوا المد قوية يا اولاد كده بارك الله فيك اللي جنبك هاتولي زي مفتوحه في القران تاني ها خلي بالك يا خلي بالك يا ناديه ما تقوليش ولا لا لا لا لا فتح لا افتحي يا في ميريه أو يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. طيب فمن فمنهم مايقول مش ماي يقول أي. زادت ده التفخيم فاهمين كويس ان جات لي هي البنت قلت الحمد لله نجبت يعني ايه نموذج نموذج بيفخم يعني هي دلوقتي فخمت يا بنات فخمت قايت قالت ايه زا بقى المد اللي بعدها اه بقى في تفخيم كلها تاني من غير تفخيم يا بنتي ادي اللي ينقطع عن المزي يلا يعني بينقطع فمنهم مي يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ الذي نادينا كلها متفش كسر. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا بنات. شايفين الصورة دي؟ شايفين الآية دي؟ ها حد يجيب لي آية تانية في القرآن؟ ها؟ ولا نفس؟ لا لجنبك جنبك اقراوا يا اولاد انا عايزه حاجه في القراءه بحس في القراءه بتقراوا تخيفين خايفين والذي دي وانت بتقراي ممكن وانت بتراجعي وانت نايمه بحلمي وان انت كلنا نايمين صح يا بنات مش احنا واحنا بنراجع القران بنبقى نايمين وبنراجع كده ممكن نبقى نايمين والذين اه لا لا وتعودي جوه الرؤية الحلم اللي انتي تحلين بي هذا سورة إيه أنا أختار سورة ايه كذا والله لكن في في الحقيقة وانت صحية اقرأي الحلم الله يرد عليك طيب انت مش نايمة بقى يلا اقرأي لي بقوة يلا حبيبتي أيوة صحته هم لزكات فاعرون والذين هم لفرود حافظ انت جبتي بقى ازاي فين <تصفيق> بس ازاي للزاء بس كده لكن هي ما طيب مين يقرا لي هجيب لي برضو زي حرف زي في القران ايوه يدعى دعاء اذاني صح جميل الا او احسنتي لا لا إلا ذان أو مشرق حسنت وحرم ذلك على المؤمنين حبة بارك الله فيك الزاني ولا الزاني لا ينكحوا إلا زاني تعالوا نقرأ الآية يا بنات كده عشان نجيب يصير الفتحة مزبوطة الزاني لحظة انتوا بتقرأوا دلوقتي وانتوا نايمين يا حبيب ده منظر بالظبط وانتوا قاعدين نايمين ودخلتي في سوره الاعراف لا ده انت دلوقتي في المؤمنون لا ده انت في نايمه انا عايزه صاحيه قراءه منتبه يلا زي ما اقراها لا نيه لا يمكن الا زانيه او تاني جبلي من الاخوات اللي ورا دول هبه لي زي مافتوح يا هبه هبه هبه هبه هبه هبه على المكتب من هبه تبارك خطأ من مفتوحة مش كده بس نزل, نزل طيب مين يقرأ ايوة فضل وبالحق انزلناه وبالحق نزل نزل وما أرسلناك إلا إلا مبشرا ونذيرا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرَةٌ وَنَبِيرَةٌ يا أولاد حاجة الحرف لازم تبقى معتدل كده الله يكرمكم آه حنان رأيي دي حاجة بازاي مفتوحة ايه؟ بعد ده كله يا حنان؟ جزا المرة الرابعة لازم تجي فيها يعني ها؟ انتي بفقامة يا بنتي لاني قلتي اه جزاء يبقى المد عندك اه خطأ خطأ جزاء جزاء كلمة جزاء, جزاء دي يعني كلمة كلمة جزاء يا بنات هي فيه تكلف ممكن اقول جازاء هي ما فتحتش اصلا ازاي انت لازم تفتحي ازاي از بص المخرج از از وبعدين تشد من فوق عشان يتمد الجازاء وليس الجازاء اه هي فتحت هي ما فتحتش اصلا ما فتحتش الحلقه ما فتحتش حلقه قال ايه جزاء زا زا زا كده يا بنتي اللي بعدها همم اللي بعدها ايوه فاض انت ايوه انها لهوالخصص الحق لهوه انت بتقراي لمين هادي عمران عاصم يعني قصدي بدك تقراي قراءه عاصم حفص لا مين ما احنا بحفص يا في بقيت القراءات العشره لهوه انت قلت في انت خدت ما حاولتين؟ انت خدت ما ولا لسه ما خدتها متين؟ يا بنات خلي بالكم ما تقدر قرأوا في الحفص ما تقول... أو تقولوا تقولوا لهوة دي هي لا فتح لا لا هو لا هو لا فتح لا لا هو لا هو, لا هو, لا هو القصص الحر طيب ناخد حرف تاني يا بنات احنا خدنا دلوقتي حرف الحا حرف ازاي؟ ناخد حرف الايه حرف رقيق تاني حرف الايه الايه السين عشان نفوه الصفير كانت زي السين السين أس شايفين يا بنات حرف السين لو راح منه الصفير مش هيبقى السين نبقى تين السين ما تلزئش لسانك عشان ما يتكلمش الصوت ما تقوليش السين السين الس السين شايف الصوت بيجري ازاي السين ايوه دي مهمة جدا السين لأن السين والميم معاها والوا في السماوات دي إلا ما رحم ربي اللي بيقرأ كلمة السماوات صح وانت بتقرأه السماوات كلمة السماوات فيها كم حرف مفتوح كم حرف كم حرف يعني فيها حرف السين مفتوح والمين مفتوح والوام مفتوح كلمة كلمه فيها ثلاث احرف فيها رقه مش كده نعم السماء وتي السماء وتي اس خلي بالكم معايا يا بنات هناخد السين المفتوحه ونجربها في واحنا بنقرا نقرأ كلمة اس اس السماوات والارض السماوات والارض يكتبوا ليها كده السماوات ده تفخيم السين رقيقه ويكتبوا لها اسا لان السين رقيقه وسطا لبرسا ولا سوادا اللي أس هي اسا واللي هي هي السا بتاعه سانا سالي سا يبقى من هنا سا هتولي أسماء. أسماء ها سالي سلوة. سلوة سمية سلمة سا شوفي ازاي بتقرأ وسط بنات سا يعني لما تيجي تقرأ السماوات تقرأها زيها السا كأنك تقولي السالي السالي يعني نقرأ السا ساء ما تفخميش دول يا اساء لا خطا خطا اساء اساء نيجي للميم يعني بقول سين فتحة سا سا طب تعالي بقى اما اخد الميم اسا ما ما الميم المفتوحه زي نقول كلمه ما ماجد مازن ماهر مجده بنقراها ما ما بقراهاش ما ولا بقراها ما الاثنين خطا بقراها ما مجده ماجد مازن هنضيفها الضفه للسين بقراها السماء السماء السماء السماء السماء حط لها الواو و و و و زي بالضغط البيبي لما ديت ولد قول واء عمركم شفت ولد مولود بالله عليك يقول واء واء أبدا أبدا إحنا اللي بنقرأ غلط يا بنات صدقوني الفلترة كيبة جميلة وأنا بقرأه أقول السماوات والأرض السماوات والأرض طيب هنمسك بقى السين في السماوات قرأناها كده قرأها لي السماوات والأرض أس السماواتي والأرض طب اللي وراها السماواتي والأرض أحسنتي أيوة أيوة السماواتي والأرض أنت أحسن بس الأرض عندها بنت حروف يزبطولها الحروف ويجبهاني في كل مرة أسمعها من فضلك حنان السماواتي والأرض هي كده صح؟ عملت ايه? فخامت. كأني ما قلتش الموضوع ده. كأني ما قلتش زي تقرأ. يا رحاب. رحاب. رحاب اللي عاد حوالين الاطفال دي. ايو يا حبيبتي. قولي السماوات والارض. السماوات والارض. احسنتي. يلا معلمتك اللي جنبك. والارض. يلا حبيبتي اقرأيها. السماوات لا أنتي أنتي في فتحت السين وما قل واملك في الواو أمالت الواو والسماء خلي بالك يا بنات لو أملنا الواو ما نقول واتي واء واء لأنك مستعجل على على كسر التاء فبتستعجل بتقول السمواتي خطأ كله مفتوح السمواتي اقرأي تاني لا شو بتو أمسكين يا بنتي شوف أنتي بتحصلي إيه بتيجي عند الواب بتعملي شوفي السماء بوشي دفع بوشي السماوة بوشي أبدا الفتحة اللي فتحة اللي بتفتح بيها فكيك عند السين تايا نفس الفتحة اللي بتفتح بيها عند الواب بصي هنا في المراية السماوة صح ديه صح ديه صح ديه دي الفتحة بالزبط ما ينقدم عنها تهانت إزاي؟ مين يقرأها لي بقى من ما يقرأش أبدا؟ حاجة شهد أيضا؟ لا أعودوا يتبقى حبالي الخرقين نعم الله خال أحسن، اللي جنبك أيوة. تاني قوليها. لا انت تيجي انت عملت الواو خطأ. سكين مراي عشان تقرأي الواو لأنك في الواو. لو قرأت الفتحة وانت تقرأي الساء فتحة الساء فتحة. فرق بين الفتحين في كلمة الساء زي الميم مش هتميني أبداً للميم تقرئيها السماء و في الدَّهْنَس الفتحة. يا بنات أرجوكوا استخدموا المرآة لحد ما ندق الفتحات صح لما نزعت المرآة قست بالضبط قرأتوا اتنين قد بعض الفتحة السماء شو فيي شايفين فكي السماء و في لو هي قرأتها كده شو الفكي شايفين فكي يا بنات لو أنا أقرأها خطأ بس ما تقولوهاش معايا وراي الله يرجع ليه الصحيح قلت السماء السماء وتي والأرض الخطأ السماوات والالف فتحه كده زيها خطأ الاثنين لازموا بقد بعض السماوات والأرض السماوات والارض احسنتوا يلا مش خلق ايوه اي خطا خلق... خالص السماوات والارض برده انا خلاص كفاك قوي عشان ما اجيبش اصلا جميل طيب يعني الفتحة لازم تكون يا اللي انت قد بعضها لو هنجيب الفتحة السين بين الفكين زي قد فتحه الواو الميم الما سما السين والميم والواو هم <تصفيق> خلق السماوات والارض مفعول به ايه تقوليها حبيبتي أنت اللي واقفه على الباء السماوات والارض ما شاء الله عليك تقدم جميل طيب يا بنات احنا دلوقتي قلنا السين المفتوحه تعالوا نقرأ في القرآن سين مفتوحة غير السماوات والأرض يا مثلا موسى عم يتساءلون يتساءلون يتساءلون يتساءلون وليست شوف بعضهم يتبقى بعضنا بيطرع زي يقراها يقول عم يتساء ساء ابدا عم يتساء يا فتحه يا خلي بالكوا يا فتحه يا تا فتحه يا تاء فتح تا فاء مفتو الياء مفتوحه والتاء مفتوحه والسين مفتوحه يبقى نقراها كالتين نفس الفتحه نفس المقاس يتساءلون عم يتساءلون يبقى انا عايزه اسمع السين المفتوحه منكم من الممتلئات اتفضلي ايوا اتفضلي ممتازة ممتازة احسنتي يلا الاخت اللي ورا اللي كانت عايزة تقول بيهم يلا اتفضلي صوتك بس طيب محدة واحدة نتعلم اتفضلي جمال انا عايزه اقول لكم البنات الكبارة البنات كبار في المقام ما مزعلوش مني انهم كبار في السن هم بس في المقام كانوا مش ما بيفتحوش دلوقتي فتحوا عرفوا يعني ايه فتحه فما شاء الله بقت القراءه الساسيه اسماعيليه تحبيها انك تسمعيها تفضل الله عز وجل من يقرأ يقرالي عما يتساءلون السين وسطا ها من يقراها لي صحيحه اتفضلي عم لا يتساء في ايه لا انت في حاجة في زورك مقفوله يا بنتي انت انت انت, إنت في زورك مقفول عم لي يتساءلون لا انت ب... أنت رفع ده يتسا زن لسانك أو لسانك زورك يتساءلون طيب طيب من غير من غير لما بنقرأ القرآن لو قلت يتساءلون إزاي أيوة بس مديها شوية بقى كده يتساءل دي اللي صحيحة حبيبتي انما التاني كان في حاجة حشر بها زورك يلا يسوس يلا يسوس ما شاء الله لا قوه الا بالله ابشري بقى يا جيجي ما شاء الله تلمستك بقت مفتهره جميلة قالت يتساءلون صح وكسفت ونزلت تحت طيب مين يقراها لي صحيحة تفضل ها الجزء طيب ماشي ها عن ما يتساءل احسنت يا يتسا يتس. رشا الوراكي يلا حبيبتي لا مش عمّا ما تفتحيش المين هي عمّا يتساءلون لا لا عمّا يتساءلون يا سونية لا ما تقوليش عمّا قولي عمّا أصبح بيها كده عمّا يتساءلون طيب انتي هتقوليها قوليها طيب ماشي قد الله قولا التي تجادلها لا مش تجاد الجيم ده احنا هندخل في حاجة تانية خالص ما نقولش يا بنات تجادلها تجاد أجر لا لا لا لا في القرآن مش حاجة أسمعها رخوة الجيم كده لكن قد سمع الله قولا التي تجادلها في زوجها تجادلها في حرف حرف دمت ديم المفتوحة جاه معي يا هبة قولي تجادلك قد سامع الله قد سامع مش ساه هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى دي هو يا بنات لما تيجي تقاد سامع لو انت بتنيجي تقولي سامع ساه انت كده ايمالة كبرى دي ايمالة كبرى قد سامع قاد قاد سميع الله سامع سفتحا سا سامعا سامع مي يا بنتي مش س سامي سناء ولا تن ابدا ابدا بسميع كده اماله احنا لسه ما قلناش العين خلي بالكم قاد سامي <تصفيق> <قولي> عاي سا <تصفيق> هبه <تصفيق> <قولي> سا <تصفيق> <سانك يا> بنتي. <تصفيق> شوفي المراه يرضي عليكي. سا هبه سا هبه سا سا هبه سا هبه سا هبه سا هبه سا سا سا طب قولي سامي على السي اللي انت بتاعي. يبقى هي الاخيره اللي صح كله كان عندك إمالة تعرفي ليه عشان انت بتتكلمي يلا يا بنتي قوليها هي انت بتجرين الجيم جريت الجيم تجادل وقلتي تجادل تجادلك هي تجا تجادلك في زوجها اجي اجي استنى كده يخبط في سقف خدنا الجيم اه بس هي بتتكلم على السير. سمع الله قول الذي تجادلها بي توجها وتشتكي الامر طيب يا بنات السين السين هناخد مازلنا بناخد السين السماوات سين السماوات هاتولي كلمه في القران السين فيها مفتوحه بعدها مال ها ايوه ايوه يا مال نعم أنا مس... علي صوتك حبيبتي يس عن الساعة اه يانه سلاح عني الساعه ايانا مرساها مر مر مرساها مرساها مرساها مرساها مر بناك. مرساها. مرساها. سا. سا. مرساها. مرساها. الاسين تقرأ وسطا لبرسا ولا سود لها سا. ولا هي سا. اقرأي يسألونك عن الساعة ايانا مرساها. يلا حنان. يسألونك عن طيب حد من هنا يقرأ لي بل بسينا مفتوعة ها افتحي أقوي قوي المديع سائل سائل سائل سائل يا هبة تكلم كتير تجيلي هنا بعد كده في حس, في حس التجويد هنا في هنا التجويد تبقى هنا عشان أضبط القراءة عموما أحسن كتير بفضل الله عز وجل طيب دكتورة فاطمة ايوه تفضلي بعذاب نحن قلنا مرفت عذاب بنقرأ بعذاب إزاي بس يا دكتورة فاطمة بعذاب وعذاب عذاب افتحوا طب يا بنات إحنا دلوقتي قلنا السين المفتوحه قلنا أس هنجيب الميم بقى هنجيب أ أ هنجيب إيه طيب يا أيوة, يا أيوة لا افتحي بقى وس وس خلي بالك يا بنات الصفير ده صبر قوة ما ينفعش تقولي وسابحات لما تيجي تقرأ السين ما ينفعش تقرأيها وسابحات شو بالصوت لازم تقوليها وس شفت الصوت ده لازم جاي الصفير and the Sabbaths are and the Sabbaths are and not the Sabbaths are How to يبقى هنا السين المفتوحة خلي بالك السين بعدها مد إياك تميني إياك تميني في السين أو تسيبي بقيت صفات القوى الموجودة فيها وتسيبيها زي الصفير مثلا ناخد بعدها في كلمة رقيقة أو حرف رقيق حرف الميم يا بناتي كثير جدا يقولك ما كانوا لسه نتكلم على الكاف تقرأها كذا تقول ما كانوا ما ما ما, ما ما يا هبه وليها يا هبه وارفعي صوتك والله له الشيطان كده يبقى هنجيب ما يا بنات الميم المفتوحه ما ما ما ما لي ايه في القران فيها كلمات ما او مين مفتوحه بعدها مد ما كان السماء كما مكانه نعم با كان لا انت قافله يهمك ما ابدا انت بتعلي صوتك بتقولي ما وقفه كده مش بدون تكلف فيها ما ما امسكي القلم ده كده قلم ايه كده عبين فكيه كده قولي ما كانوا ما ما, ما كانوا يستطيعون السمع وما وما كانوا يبصرون اذا الاولى مش فتحها انت ما كتوش الفكين ما اقرأها وسطا اقرأها ما كأن اقرب ماهر مازل ما جدا ايوه يا بنتي. ما أنزلنا عليك الماء يا بنتي قلت عارفين يا بنات ان انا شفت شريط اعتقد كان موجود عندنا الواحد لغة اللغة مش عربية هندي لكن انا حس هذا الشريط كأنه كان عايش معنا في البخاري بيعلم بنفس الطريقة بتاعتنا وبيقرأ بكده ويقول الصح ويقول الغلط ويعمل كده مثلا ما ما كده فإقرأ يا بنتي إقرأي زي شريط ما كانوا ما طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قوليه كده يا بنتي قوليه كده يا بنتي ما حبيبه قلبي ما افتح حلقك ما ما ما, ما لا. ماش وقت ما يلازيم. يلا يا بنتي. ازاي نقرأ يا, يا بنات ما أنزلنا عليك القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن إزاي نقرأ هذه الآية. تفضلي. أحسنتي ما شاء الله عليك. يلا. أحسنتي مين يقرأها تاني ها هبة هم. لسه اكلمكم عن الكاف الرقيقة والنون النا والشين الرقيقة والحروف بيت الحروف والهاء الرقيقة في حروف كتيرة جدا بتميل مننا حتى الكلمة تبصي تجد الكلمة لو فيها أكتر من حرف منها ديسة مثل السماواتي دي تجد الكلمة كلها ممالة لأن احنا مش عارفين نفتح صح يا بنات مش عارفين نجيب الحرف لبرسا ولا سواد الحرف رقيب ويبقى وإحنا بنقرأ الآية طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى زي أقرأ صح تعالوا نقولها مع بعضنا قادة <تصفيق> ما هنجيب ايه تاني في ها طب يلا يا سونيا خلي بالكو يا بنات انا هزبط من الاول قالوا لودي مش ممكن تبقى كبه ابدا دي برضو من ضمن الاشياء الكلمات اللي احنا لسه ما زبطنهاش كلمات اللام الرقيقة قالوا لو لو مش لو لو, لو قالوا قالوا, قالوا, قالوا لو. يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل؟ عنه؟ يعني ما هي قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء أحسن الحمد لله الحمد لله كفا عليها أوي, أوي يعني جمع. ماذا قال الحواريوني يا بنات الآية دي. الآية دي. تيجي نقولها مع بعضنا كده <تصفيق> معه. طيب مين يقول هذي؟ مين يقولي آية تانية؟ ويز قال آ ويز قال الحواريون، أيوب، إز قال و إذ قال, قال ربك، من بعد كذا. افتح الجيم. في الحواريون إذ قال الحواريون في مع, مع لفظ الجل مع الله سبحانه وتعالى. إذ قال إيه واسفها في هواوي يا بنات أيوة نعم وخلق الجن فتح الجيم ما افتحي أكتر ما, ما ما مارد طيب مين يجيب يجبني برضو أيوة نهال لا والله يا بنت ما بتفتحي بتقولي ما هي قالت كده يا نهال قالت ما او غنا فتحت ابدا ما ما ما افتحي يا بنتي حلقك ما اغنى عنه مالوه وما كسب ما هنقول ما اغنى عنه مالوه وما كسب زي نقراها ما الخطأ أنا ده الوكل الصح نقرأ صح هكذا الخطأ ما ده خطأ أمالك الخطأ الثاني ما ده تفخيم الأول كان شدة رقة الثاني تفخيم يبقى لو ما ما ما افتحها لك معايا ما طيب يبقى هنا الميم المفتوحة هاتولي برضو ميم مفتوحة في القرآن بعدها مد تخدمي والسماء من اول وسع انت من اول وسع من اول وسع هي وسع س وسال وسع والسماء وما بناها والسماء وما بناها طيب هنقول ايه تانية بنات من ال هي الميم مفتوحة منى ما كان الله هي دي اللي انا فيها يا منى قلتي ما ك... دي كبرى يا منى يا بنتي ما ما ما ماجد ماجده ما انت ما. ما. ما ما. بتقولي ما كان الله ما كان الله ليذر المهتدين على ما هنقول يا إزاي يا بنتي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب طيب ماشي هنقول برضو ما مفتوحة يا بنات ما مفتوحة في آية ها ما زاغه ما زاغ البصر وما قغى طيب مين تالي أوليها في بنتي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 طيب هي يا بنات من سبتان اللي تلا خبرين مسلا مش عارف طيب ناخد الماء المفتوحة قلنا ايه تاني في الماء في الماء المفتوحة ما قاعد ما يكون مقرئ شيء مين المقرئ شيء فضلي معاذ سأقول السفاه من الناس سأقول السفاه من الناس ما والله من صح من الناس ما والله الناس دي بقى الناس دي, دي هناخد بقى في النون يا بنات لقيقة عشان اقولك لان هنا فيها قراءات الناس دي فيها قراء فما انفعش اقراءها لحفظ مكسورة أي بالامالة كده الناس لاني هنخرج الى قراءة اخرى يبقى لازم افتحها طيب اللي ورا ايو حبيبتي انت ايو نعم الله يكبر نفتح يا رشا جزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله مازل ما مازل يعني إن شاء الله نتم حروف الاستفال حروف الاستفال جزاكم الله خيرا كثيرا إن شاء الله أسأل ربي أن يعلمنا وعزبنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل داء ونعمل من علم لا ينفع ومن لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زي الله أخيرا كثيرا